112. والله عليم حكيم 113. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم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 هُوَ مَن يُحَادِدِ الله وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ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 117. وإنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن عفوا فَتِنكُم عَِّ بِقائِ فَتَ بِأَنَّهُم كَان مجِمِينمُنَافِكُونَ وَمُنَافِ قاتُ بَعضُ مِ بَع يأمونَ 119. وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون 117. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم فِيهَا فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم 118. كالذين من 119. قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فَاسْتَمْتِعُوا بِخَلْقِهِ فَاسْتَمْتِعُوا بِخَلْقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ وَقُضِيَكُمْ كَالَّذِي خَابُوا 117. أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من 119. قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب المدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ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 119. ذلك هو الفوز العظيم 110. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس